قال فما خطبكم المرسلون قالوا فما انا ارسلنا إ ل ى قوم مجرمين لنرسل عليهم ح ج ا ر ة من طين مسومه عند ربك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 وفي موسى ارسلناه الى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر او مجنون فاخذناه وجنوده وفي عاد ي اذ أ ر س ل ن ا عليهم ر ي ح العقيم ما تلو م شيء أ ت ت عليه إ ل ا جعلته ك ر ي م وفي ذ م و د اذ قيل لهم تمتوا ح ت ا ق ي ن فعتوا ف ا ل ص ا ع ق ه وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوما م ق م ن قبل إ ن ه م كانوا قوما والسماء بنيناها ب أ ي د و إ ن ا ن م و س ع و ن و ا ل أ ر ض فرجناها فنعم الماهدون ومن كل شيء ص ل ق ن ا زوجين عمكم تذكرون كذلك ما أ ت ى الذين من قبلهم من رسول إ ل ا قاموا ساحر أ و مجنون أ ت و ا ص و به بل هم قوم طاهون ف ت و ل عنهم فما أ ن ت ا م ن و م وذكر ف إ ن الذكرى تنفع المؤمنين تنفع وما خلقت الجن والانس إ ل ا ليعبدون فويل َ للذين ََِِّ كفروا ََُ من ِْ يومهم َْ الذي هو بور بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعروف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 أ و ل ا تصبروا سواء عليكم إ ن م ا تجزون ما كنتم تعملون إ ن المتقين في جنات ونعيم فاحمين بما متكئين على ر و ء مصفوفه ودورناهم بحور عين والذين آ م ن و ا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما الت وامددناهم بفاكهه و ن ق و منا يشتغون يتنازعون فيها كاسا لا لهم فيها ولا تاثير ويطوف عليهم المال ه لو ك ا ن و ن أ ق ب ل بعضهم ع ل ما فذكر ََِّْ فما ََ أ َ ن ْ ت َ ب ن ع م َِ ربك ََِّ بكائن َِ ولا ََ مجنون ََِ م ْ ي ق و ُ و ا ن َ ج َ ا ء ن ت َ ض ا به ُ ب ِ ر ي ب ً ا منوت َُ ن قُلْ َََ فَإِنْ ر ب ُّ أ م تامرهم احلام بهذا أ م هم قوم طاغون أ م ي ق و ل و نتقوله بل لا يؤمنون ف ل ي أ ت و ا بحديث مثله كانوا صادقين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 فدوهم خ ت ى يلاقوا يوم واصبر لحكم ربك فانك ب أ ع ي ن ن ا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه واذهار النجوم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم اذا ه و ا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 فتدلى ثم د ن ا ف ت د ل ا فكان قاب ق و ت ي أ و أ د ن ا ف أ و ق ى إ ل ى عبده ما أ و ق ى ما ك ذ ب الفؤاد ما ر أ ى أ ف ت م ا ع و ن ه و ل ا ما يرى و ن ق د راه نزله ا ل ا وعند زدرك المنتهى عندها جنه الماوى اذ يغشى الزدره ما ي غ س ى ماذا غلبت او ما طغى لقد راى من آ ي ا ت ربه الكبرى افرايتم اللات والعزى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 Bye.